سَانَ بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا وليعلمن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 ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 Tüm Allah yünşe nşe te lahira. İnnallah Allah, على كل شيء قدير. Yüzdür mey yşa ve yırhamu mey yşa.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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب نليم فما كان جواب قومه اغتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من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 وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ مِنَ الْعَالَمِينَ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 "Çalı, نَحْنُ ıhnu ağlamı b-ıman fi-ıha, lanuneddi-ınnıhu ve ahlı-ınu, illa m-ıra-ıtınu بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وَإِلَى مَدِينَةَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَجُو الْيَوْمَ لَا خِرَ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْضَّمُ فَسِدِّ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعادوا وثمودوا وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم ساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من رسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم نغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من كُنِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ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 Utulma uhiye eliik min al Kitabi ve akim silah. Inn silahatenha an al Fapshai ve al Munkar ve Allah teala, Allah'ın Rabbı olan Allah'tır. Allah, kullarıyla birlikte onları kurtarmak إلى إلينا وانزل إليكم وإلهانا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اللَّايَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا Nma ana nizir mubin, avlam yekfihim, anna zelna alik إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما